<تصفيق> أمتي هل دريت باننا نرجو الوصول زكين بعد المهينين ما لنا يا حبيبة غيرك في حديث الحوض الذي ذكرناه قال وإني لارجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولما رقى عليه الصلاة والسلام في المعراج وراه موسى وتكلم معه ثم لما تجاوز موسى عليه السلام بكى بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك فقال أخبرت أن رجلا يأتي بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمته وقال عليه الصلاة والسلام يوم القيامه يرى سوادا عظيما قال فأظنهم أمتي فيقال لي هذا موسى وقومه ثم يقال لي انظر، فانظر فإذا سواد عظيم. فيقال لهذه امتك ومنهم سبعون الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عدل لاحظوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجات الناس وعلى هدايتهم ثم ننظر إلى واقعنا نحن يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن مع شده الحرب على الدولة الإسلامية واندفاع المجاهدين عندما مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض أصبحوا ينظرون إلى أمتهم وإلى الناس نظرة, نظرة غير النظرة التي كان ينظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمجاهدون بغير قصد أو بقصد أو كثير من الناس في الدولة الإسلامية بل بعض السياسات في الدولة الإسلامية بقصد أو بغير قصد شذت عن الأمة وأصبحت تنظر إلى الأمة وكأنها جزء مبتور من أمة الإسلام لا ترى نفسها جزء من أمة الإسلام وأن المسلمين جزء منها وأنها طليعة هذه الأمة وأن الواجب المناط بكاهلها أن تدعو الناس إلى دين الله وتحرص على هداية الناس بل اصبحت النظره نظره يعني فيها نوع من العنصريه والانزواء بالدور الساميه عن الأمة وكأنها قطعت عن الأمة فأصبحت تنظر الى الناس بسوء الظن ومبادرتهم بالتهمه وتغليب سوء الظن في الناس ولم نتفكر ربما ماذا كنا نحن بالأمس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك أن تستشعر ما كنت فيه في الجاهلية وتستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية ثم تسعى في هداية الناس انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انظروا إلى رحمة الله جل جلاله. الله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وأعدنا وأمدنا وأعطانا من كل نعمه وعظيم فضله وإحسانه يدعو عباده دائما إلى التوبة والرجوع ولا يقنطهم من رحمته مع أن عباده عندما يعصون يعصونه هو, هو لا يعصونك أنت وأنت عندما تأمر الناس بطاعة الله فإذا عصاك الناس عصوا الله لم يعصوك أنت انت تأمرهم بطاعة الله فكيف ياتي الشيطان إلى أحدنا ويصور له الغير على محارم الله وكأنه اشد غيرة من الله أو أشد غير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجده يحجر واسعاً ويضيق واسعاً وبدل أن يسعى في هداية الناس يشمت يشمت بالناس وتجده غليظاً فظا يحمل الكراهية والحقد على المسلمين وما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم اشرفوا على انفسهم بماذا بمعصيته سبحانه وتعالى بالجوعة على محارمه جل وعلا ومع ذلك كيف يخاطبهم سبحانه وتعالى ما يخاطبهم كما نخاطب نحن اليوم الناس يا أيها الفساق يا أيها الظلمة يا أيها الكذا وأيها الكذا ما قال الله عز وجل قل يا عبادي العصات قل يا عبادي الابقين من رحمة الله ما قال هكذا بل ما قال قل يا أيها العصات قل يا أيها المجرمون ماذا قال قل يا عبادي الذين أسضروا عبادي خطاب تودد من الله سبحانه وتعالى لعبيده كأنه يقول لك إلى أين تذهب يا عبدي وأنا ربك أما علمت أنه ليس لك إلا الله أمن الله تفر إلى غيره فهناك من هو أرحم بك مني إلى أين تفر ففروا إلى الله إذا عصيت الله فر منه إليه جل وعلا ثم يقول سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأمين نبئ عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا ادعى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن لطف الله ورحمتي بعباده حتى عندما أمروا بالصيام ماذا قال؟ رحيم رحيم أرحم الراحمين جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يخاطب عباده لما أمرهم بالصيام والصيام في نوع من المشقة كيف خاطبهم أولا أن الصيام الذي كتب عليكم كتب على من كان قبلكم فلا تتذمروا ولا تضعفوا ولا تهونوا هذا الصيام عبادة عظيمة ثم بين الغاية لعلكم تتقون أي لم أفرض الصيام عليكم رغبة في تجويعكم ورغبة في غمائكم كلا إنما فرضت الصيام عليكم لكي يقودكم إلى تقوى الله وإلى مراقبة الله لأن الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب خلف الجدران ولكن الله عز وجل يريد أن ينمي في قلبك المراقبة والخشية لعلكم تتقون ثم يقول لك اياما معدودات يعني لا تحزن هي ايام معدوده هي ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم ليس تعنتا وليس تشددا وليس رغبه في تعذيبك وهو ربنا جل وعلا ونحن عبيده هو قادر سبحانه وتعالى ان يقول ايها المسلمون كتبت عليكم الصيام فقط قادر ونحن عبيد نقول سمعنا واطعنا ولكن يتلطف معنا في العبارة سبحانه وتعالى ويبين لنا المقصود من أمره جل وعلا كما قال أيضا في الآية الأخرى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وكل الشرائع عندما ننظر إليها كلها رحمة من الله ومع هذا كله ماذا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى إذا وجدت المشقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما أعظم الله سبحانه وتعالى ما أرحمه جل وعلا بعبيده هكذا يجب أن نخاطب الناس عندما ندعوهم إلى دين الله ما ننفرهم أنتم كذا وأنتم لا لا يا ابن آدم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 الذين كانوا يشركون به ويحاربون دينه جاءوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا سبب نزول الآية الحديث في الصحيحين جاءوا اناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركوا امرا إلا فعلوه من الشر والقتل والزنا وجميع المعاصي والمنكرات والجرائم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو أنك تخبرنا أن لما فعلنا توبة يعني نحن ناس فعلنا كل الجرائم وكل المعاصي والمنكرات وأنت دعوتك دعوة حسنة ولكن أرأيت إن آمنا ماذا سوف يكون تجاه الأعمال التي فعلناها من قبل فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيض إلى ربكم واسلموا إلى نهاية الآية لطف من الله سبحانه وتعالى كذلك من رحمته سبحانه وتعالى في الشفاعة الله جل وعلا رحيم بعباده فمن كان منهم من أهل الإيمان قد يزني وقد يسرق وقد يشرب الخمر وقد يغويه شيطانه فهدده الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد يوم القيامة إذا لم يتم ولكن مع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى باب الشفاعة رحمة منه بالعصاة وإكراما منه بالمطيعين المطيعين لهم كرامة عند الله جل وعلا يريد أن يكرمهم وأن يعطيهم جوائز يوم القيامة فكان من جوائزهم وجهزتهم يوم القيامة أن يظهر شرف هؤلاء المطيعين هؤلاء الصالحين يظهر شرفهم يوم القيامة فيأذن لهم بالشفاعة ثم أيضا يرحم أولئك العصاد فيأذن لهؤلاء أن يشفعوا لهم فيأتي الأنبياء ولهم مكان عند الله فيشفعون في اقوامهم فيرى الناس مكانتهم وشرفهم ثم تأتي الملائكة وتشفع فيرى الناس شرف الملائكة عند الله ثم يأتي المؤمنون أصحاب الأعمال الصالحة فياذن الله عز وجلهم بالشفاعة اكراما منه لهم فيشفعون في أصدقائهم وفي أقاربهم يوم القيامة يا رب فلان أذكره سقاني شربه ماء يا رب فلان ساعدني في اليوم لمن يريد أن يفعل الخير قد يشفع لك أخوك المؤمن بصدقه قد يشفع لك بابتسامة قد يشفع لك بأمر تساعده عليه يا رب فلان أعانني على كذا شفعني فيه فيأذل الله عز وجل بإخراجه من النار أفعال الخير يبقى ثرى حتى يوم القيامة فالمهم انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكيف يرحمهم في الدنيا بفتح أبواب التوبة والرجوع إليه جل وعلا ثم يرحمهم يوم القيامة بفتح أبواب الشفاعة وهذا الذي يجب أن نكون عليه احبتي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهو عليه الصلاة والسلام كانت هدايه الإنسان على يديه أحبه أحب إليه من الدنيا كلها فلتكن هذه الصفه اليوم فيك عندما تدعو الناس وترغبهم في دين الله عز وجل ولا تفصل نفسك من هذه الأمة لدينا أمة الإسلام مقهورة تحت ايدي الطواغيت وتحت سلطة وقهر الطواغيت المرتدين لا تنظر إليهم بعين العداء انظر إليهم بعين الرحمة وقل لهم بإذن الله عز وجل قادمون لإنقاذكم فأنت لما هداك الله عز وجل وأخرجك من بين سلطان الطواغيت وهداك ووفقك حتى وصلت ترى هناك الآلاف لم يصلوا هناك الآلاف الذين أرادوا أن يأتوا إلى دولة الإسلام ولكنهم اسروا في الطريق وهناك الآلاف الذين يريدون أن يأتوا ولكنهم لا يجدون حيلة ولا يحتدون سبيلا لا تظن أن الناس الذين يعيشون في دار الكفر من أهل الإسلام أنهم كلهم فرحون بالكفر بما عليه الطواغيت كلا هناك وناس والله سمعت أصوات بعضهم يبكي كالثكل ويتمنى أن يأتي إلى دولة الإسلام فلذلك لا تغتر بل اسعى في هداية الناس وإذا كانوا هم قمعوا من أجهزة الأمن ومن أجهزة الشرط والجيوش الكافرة لا يرون فيك الشماتة عندما يرون أن أعداء الدين قد جثموا على صدر الأمة وانهم ساموا الأمة سوء العذاب وفتنوهم في دينهم ودنياهم فيجب أن يروك أنت المخلص لهم بعد الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعمل اليوم حتى يرى العالم كله مسلمهم وكافرهم أن خلاصهم على يد الدولة الإسلامية وأن نجاتهم وسعادتهم على يد الدولة الإسلامية هذا الذي يجب على الناس أن ينظر يا إخواني كانت دولة الإسلام في الأندلس كانت محط أنظار الكافرين وكان الكافر الذي يأتي إلى دولة الإسلام يفخر إذا رجع في أرضه يقول لهم اتيت من من دولة الإسلام لأن كانت محط الأنظار وكانت منبع الفضائل ومنبع العدل وكريم الأخلاق هكذا يجب أن تكون الدولة الإسلامية ما الذي ينتظره العالم اليوم من الدولة الإسلامية لماذا اليوم الناس ينظرون إلى الدولة الإسلامية على أنها كابوس ليس الكفار فقط حتى كثير من المسلمين يخافون من مجيء الدولة الإسلامية لماذا بسبب الظلم الذي كان في الدولة الإسلامية بسبب الكبر والغرور والعجب على الناس والشماتة به ليس من كل الأفراد ولكن دائما الفضائل تدفن والأمور السيئة دائما تظهر وتطفو على السطح لماذا اليوم الناس لا يتمنون مجيء الدولة الإسلامية هناك بفضل الله من يتمنى الآن قليل ولكن لماذا عامه الناس إذا رأوا ظلم قالوا أين الدولة الإسلامية لا يصغفون بها ولكن بعد الله سبحانه وتعالى يرون أن المخلص لهم من ظلمات الشرك والكفر إلى انوار التوحيد هي الدولة الإسلامية يرون أن المخلص لهم من ظلمات البدع والشبهات إلى انوار السنة هي الدولة الإسلامية يرون أن المخلص لهم من ظلمات الظن والقهر والاستعباد وأخذ أموال الناس بالباطل إلى العدل وإعطاء الناس حقوقهم وإنزالهم منازلهم يرون أن الدولة الإسلامية هي المخلص لهم وهذا إذا اردناه علينا اليوم أن نقيمه بيننا أن نقيم العدل بيننا ونسعى في العدل ونقف مع المظلوم حتى ترفع مظلمته فإذا قمنا بهذا الأمر فأصبح مجتمعنا مجتمع نقي زكي طاهر لا يرضى بالظلم ولا يستقر الظلم فيه بإذن الله عز وجل سوف يتمنى قدومنا جميع أهل الأرض بإذن الله تعالى حتى أهل الكفر يعيشون الظلم ويعيشون ظلمات الشرك فكل عز وجل سوف ينتظر مجيء الدولة الإسلامية ولكن متى يكون هذا الأمر عندما نحقق مراد الله عز وجل بيننا اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن تكون أمته اكثر الامم دخولا الجنه فاياك أن تكون ممن يشمت بكفر الكافرين اياك أن تكون ممن يفرح إذا ترك انسان الدولة الإسلامية ولو كان من أعدائك اياك أن تفرح بمعصية الله إياك أن تفرح بما يصيب المسلمين إذا عصوا الله بعض الناس إذا قصر بعض المسلمين وخرج إلى دار الكفر فأسر أو ظلم يشمت لا والله ليست من أخلاق أهل الإيمان الشمات بل عليه أن يحزن وأن يقول نسأل الله أن يفرج كربه وأن يأتي به إلى دار الإسلام حتى يعيش العدل إخوانك أغواهم الشيطان، فخرجوا لا يكون المسلم عونا للشيطان على أخيه، فإذا أراد أن يرجع لا يأتي سامي ويهدده بالأمن أو يهدده بالشرط أو يقول لو أنت مولي الدبر وأنت إذا جئت فعلنا بك وفعلنا بك العكس يقول لو ارجع أخي في الله ارجع من يحضنك إذا لم تحضنك دولة الإسلام دولة الإسلام للمسلمين كالأم لأولادها لو عق الإبل هل تتركه أمه؟ ألا تحمّ عليها حتى لو كان عاقاً بها؟ كذلك من عقّ دولة الإسلام وخرج منها وأغواه شيطانه نقول له ارجع ارجع بإذن الله دولة الإسلام لك الحضن الدافئ ارجع إلى طاعة الله وتعينك بإذن الله دولة الإسلام على طاعة الله عز وجل وتحقيق مراده هكذا يجب أن نكون وكل ما رجع إنسان وتاب إنسان وأقبل علينا إنسان يجب علينا أن نفرح حتى لو كان هذا الذي جاء هو شخص بينك وبينه عداوة يجب عليك أن تفرح برجوعه لأن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وإن كانت عداوتك وبغضك لاخيك المسلم من أجل دنياك أو من أجل أمر حصل لك فهذا لا يستلزم أن تفرح بمعصيته لله أو أن تبغض طاعته لله عز وجل بل تفرح بطاعته لله وتدعو الله عز وجل أن يهديه حتى إن كان بينك وبينه أمور شخصية فهذه أمور إخواني يجب أن نحرص عليها حتى بإذن الله عز وجل سوف يفخر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يكون أكثر الأنبياء شفاعة يوم القيامة ويكون بإذن الله أكثر الناس دخولا للجنة هم امته عليه الصلاة والسلام فنفرحه يوم القيامة إن من أعظم من يفرح الله سبحانه وتعالى ويفرح نبيه عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته كثير ممن اهتدى على يديه هذا الذي سوف يفرح الله ويرضي الله وسوف يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يرى أنه كان سببا في هداية كثير من الناس ودخول كثير من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فاحرصوا على هذا الأمر, على هذا الأمر لعلنا بإذن الله أن نكون ممن يشفع فيهم رسول الله وممن يكرمهم الله بالشفاعة في غيرهم نسأل الله العظيم هذا كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غاليا إن رأيتي قدرهم ترجعي أمجادكي ترجعي أمجادكي